صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فهذا هو اللقاء الرابع عشر لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير فقه الابتلاء وأدب الصبر غاب الفقه وضاع الصبر فأسأنا الأدب مع الله قال جهول لا يعي فقه لابتلاء قتلون رك عن سجدا فأين أنت يا رب غاب الفقه وضاع الأدب وتوسد الأمر الأجهل الأظلم فضاعت الأسس ونسيت أعمدة الدين في قلوب الموحدين قلنا في لقاءات مضت من فقه الابتلاء أن الابتلاء ليس علامة غضب من الله بل علامة حب وليس ترك الابتلاء علامة حب وقلنا لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا بل قد تقتضي حكمته سبحانه وتعالى إمهال الظالم لا يشترط والمظلوم والمبتلى ظلم الظالم له وتأخير الله لعقوبة الظالم ليس علامة أن المظلوم على الباطل ولا أن الظالم على الحق فقد ظلم رسول الله وأوذي رسول الله ومن معه فهل كانوا على الباطل؟ قتل يحيى بن زكريا فهل كان على الباطل؟ أمهل فرعون والظلمة فهل كانوا على الحق؟ قلت لا يشترط قد يؤجل الله عقوبة الظالم إلى الآخر وأعطينا مثالا صارخا بقصة أصحاب الأخدوط إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أين عذاب جهنم؟ في الآخرة قتلوا أحرقوا أبادوا ولم يذكر القرآن ولم تذكر السنة عقوبة دنيوية لهم فهل كان القتلة على الحق فهل كان الثابتون المؤمنون الموحدون لما قتلوا ولم يروا انتقام الله من الظالم على الباطل؟ لا والله قالوا هذا يتعارض مع قول الله إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا قلنا لا تعارض لا تعارض لأن الآية تقول إنا لننصر سينصر الله المظلوم سينصر الله الحق وآله وما قالت الآية إنا لننتقم من الظالمين في الدنيا إنما عبرت بالنص تظلم وتنصر يمهل الظالم وتنصر كيف؟ قال أهل العلم من معان النصر الشهادة ظلمك فقتلك فمت شهيدا فزت بالشهادة ومن معاني النصر الثبات ثباتك نصر لك على عدوك فسمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام لما قتلها الظالم الكافر الفاجر انتصرت بثباتها ورحلت إلى أعلى عليين في مرضات رب العالمين أخرى وإلى أعلى عليين في أضواء صفحات التاريخ دنيا ورحل الظالم إلى أسفل سافلين في جهنم أخرى وإلى أسفل سافلين في مزبلة التاريخ دنيا وأبت الأرض إلا أن تسطر بحروف من نور سبات سمية لتعلم الرجال عبر التاريخ كيف يكون الثبات على الإيمان بالله انتصرت سمية فلا يغر أنك بستة سلطان الظالم وإراقة دماء الموحدين فإن إراقة دم موحد على بصيرة وقد خرج في سبيل الله شهادة والشهادة نصرة له من الله أما قرأت في كتب السيرة عن سلفنا وصحابة نبينا يصاب أحدهم في المعركة بسهم قاتل في حلقه فلا يكون له تعليق إلا فزت ورب الكعبة يقتل يرى الموت فيعلن فوزه قبل أن يلقى ربه فمن معاني النصر الثبات من معان النصر الشهادة ثم تحدثنا بعد ذلك عن غزوة الخندق وقلنا كل فلول الشر تجمعت على سيد البشر صلى الله عليه وسلم قريش وغطفان والأحابيش وبن النضير وانضم إليه مؤخرا بن قريزة فصائل خمسة واحدها يكفي لإقلاق الأمة من الذي جمع هؤلاء يهود بن النظير وفي ذلك درس كل شر يساق لأمة محمد فاتش عن اليهود والظلمات أول زيارة كانت لليهود تعلم من الذي جمع هؤلاء اليهود ما الربقة التي تجمعهم كراهية الإسلام وضغنهم على الإسلام ورغبتهم في استئصال الإسلام وما أشبه الليلة بالبارحة وإن أردت أن تتعلم من سيدك صلى الله عليه وسلم فانظر ماذا فعل جمع صحابته أخذ بالأسباب استشار الصحابة كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم فأشار سلمان بحفر الخندق فبدئ في الحفر في التو واللحظة واصلوا عمل النهار بقيام الليل جمعا بين الأخذ بالأسباب والتوكل على العلي الوهاب تعلم تأخذ بالأسباب ويعلق قلبك بالعلي الوهاب لا تتخيلن نصرة تساق لك من بشر وقد باعك كل البشر أخذ بالأسباب وتعلق بالله عمل نهار مع جوع بطن أين الراحة لا مكان للراحة مع أصحاب الراية مع أصحاب الهمم العالية يقومون الليلة يجأرون لله بالشكاية بطلب الفرج لماذا لم يحفروا الخندق فقط لأن الأسباب وحدها لا تكفي لماذا لم يقوموا الليل ويسألون الله وفقط لأن التوكل على الله وحده لا يكفي عليك الأمران أخذ بالأسباب وتوكل على الله هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كل خلق الله أخذوا بالأسباب جاعوا شكوا الجوع فشكى لهم رسول الله ضعف ما يجدون فكان فضل رب العالمين ببركة الطعام مرة وسانية في معجزة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تبلغ الأزمة مداها فيخون اليهود ويغدر اليهود بنوا قريزة كانوا على العهد فوضع النبي النساء والأطفال في مؤخرة المدينة بجوار بني قريزة لأنه يأمنهم وجيش الموحدين على الخندق يحرسه من المشركين فخان اليهود فبلغت الأزمة مداها وفيها قال الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنون هناك هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم قريش غطفان بن النظير الأحابيش أمام الخندق ومن أسفل منكم بن قريزة بلغت العزمة مداها لما غدر يهود بني قريضة برسول الله وأخذ قرارا بالهجوم على النساء والأطفال تمين النبي الخبر بالسعدين وقال لهما إن رأيتم اليهود على الحق وعلى العهد فاجهروا إن رأيتموهم خانوا فالحنوا لي لحنا حتى لا تفتوا في عضد المسلمين الخبر اللي قالنا غلط وهم على العهد بشروا الناس خانوا وغدروا ونساؤنا وأطفالنا في خطر لا تقلقوا الرجال على الجبهة واعطوني إشارة فقالوا عضل والقار فقال رسول الله لما أخبر أن الأزمة بلغت مداها الله أكبر قال أهل العلم الله أكبر علامة ناصر ولم تنتصر الأمة بعد إنما الأزمة بلغت أقصى مدى لماذا كبر رسول الله ليعلمك أنه إذا بلغ الظلم مداه وكانت الحرب على دين الله ولم يكن للمظلوم سوى الله ساعتها يتدخل الإله اعلم أن أشد ساعات الليل ظلاما هي التي يعقبها طلوع الفجر اشتداد ظلم الظلام وظلام الظلام ظلم وظلام يشتدان يؤزنان بالفجر وبالفرج ومن عجب أن الفجر والفرج حروف وحيدة فاء وجيم وراء يتكون منهما كلمة الفجر وهي هي نفس الحروف يتكون منهما كلمة الفرج فمع الفجر يكون الفرج بزوال الظلام يزول الظلم إن شاء الله وبقدر الله سؤال أي يقين كان يملأ قلب سيد المرسلين لما رأى الدنيا بفصائلها تتجمع عليه وبلغت العزمة مداها أي يقين يجعله يقول انتصرنا وما السمرته السمرة يأتي نصر الله في ساعات بضئيل من أسباب بشرية وبعظيم من عطاء خالق البرية يهود غدرت وأخذت قرارا بالانقضاد على النساء والأطفال وأرسلت رجلا يستكشف أمر محمد أترك حراسة مع النساء والأطفال أم لا إن ترك حراسة رجعوا لأنهم أجبن خلق الله ولا تجيدنهم أحرص الناس على حياة وإن لم تكن سمة حراسة هجموا رحل الجندي اليهودي يطوف حول معسكر النساء والأطفال رعته صفية عمة النبي فأخذ طنب الخيمة أي عمودها الكبير ورحلت إليه وضربته على رأسه فقتلت فخافت يهود وظنت أن محمد بن عبد الله ترك الحشود بجوار النساء والأطفال بجهد امرأة ارتدعت يهود وخافت وعادت عما توت أن تفعل ضئيل من جهد البشر جهد من؟ ليس جهد رجل إنما جهده امرأة هذه الأولى الثانية نعيم ابن مسعود يسلم ولا علم لهم بإسلامه يأتي لنبيه استعملني يا رسول الله فيقول إنما أنت فرد فخذل عنا ما استطعت فيتحرك بين المشركين واليهود فيوقع بينهم الثالثة يرسل الله ريحا من جنده تطفئ نيرانهم وتكفأ قدورهم وتقتلع قيامهم فيرحل المشركون بلا رجعة إن شاء الله بعد الله أكبر عبقرية القيادة جعلت رسول الله بنبوته يرى المنحة تتوالد من رحم المحنة يرى النور يشق غياهب الظلام كل ذلك مبني على الإيمان بالله لن تصل إلى ما وصل إليه الصحابة في اليقين إلا إن كان قلبك مملوءا بالإيمان برب العالمين أزمة استمرت قرابة شهر يفرج الله كربها في ساعات لتعلم الدنيا أن الأمر أمره وأن الكون كونه وأن الخلق خلقه وأن النصر من عنده ولكي لا تتعلق القلوب بغير الله قال الجهول الكل ضدنا الكل ضدنا من جيش وشرطة وقضاء وإعلاء تلفق التهم يظلم الخالق قلنا لنا رب قادر قلنا وقالوا أشياخنا مما نكرره إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة فإن القاضي الله أحكم الحاكمين وإن الشهود ملائكة والدعوة لا تنقضي ولا تزول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة فإن الشهود ملائكة والدعوة لا تنقضي والقاضي الذي سيحكم أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين لا تتخيلن أن الأمر انتهى إلا إن أكلت الدنيا بلغة الأرض انتهى بلغة السماء إيمانك بالله يغير الأمور إلى النقيض بقدرته سبحانه الله أكبر من رسول الله علامة نصر وبعد ساعات يأتي النصر لكن إلحظ أن جهدا بشريا ضئيلا جهد امرأة وجهد رجل والباقي ريح يرسلها الله فأرسلنا عليهم ريحا من الذي أرسل الله وجنودا لم تروها لمن ينزل الجنود هؤلاء لأهل الإيمان بخالق الأرض والسماء لمن يعملون لله لا تمتلئ قلوبهم بدنيا لا لشخص ولا لفرد ولا لحزب ولا لراية عمياء إنما يعملون لله يبحثون عن رفع راية دين الله لا يتحزبون لا يبحثون عن مصالح فردي يؤلمهم ضياع الحق يقولون لا في وجه الظالم لا يخشون إلا الحق سبحانه هؤلاء ينصروا بالله فالامر فيك أنت ابتداؤه سببه أنت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فقط ويعفو عن كثير ومنتهاه بك أنت تأخذ بالأسباب بالغاً الغاية والوسعة تتعلق بالعلي الوهاب يأتي الفرج مع الفجر بقدر الله ما الذي حدث كان نصر الله وزال الظالم وفي لحظات فكر الصحابة أن يخلدوا إلى الراحة بعد شهر من العناء نهار وليل بعد عناء نهار وليل فإذا بجبريل يقول لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن كنت وضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح هلم إلى بني قريزة فإني سابقك إليهم أزلزل عليهم بيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان سامعا مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريش. لتعقل قول الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا تقل الأزمات تتتابع علينا. نخرج من أزمة تلاحقها أزمة تسرع إليها أزمة أعلمك ربك أن طريق الجنة مفروش بالأشواك والمشاكل طريق الجنة كذلك حفت الجنة بالمكاره وربك قال لك لقد خلقنا الإنسان في وانظر إلى اللام المؤكدة التي قد تكون موطعة لقسم محزوب وقد المحققة وفي الظرفية في كبد يحيط به التعب والمشاكل من كل جانب كأنه غمس في الكبد غمسة من القائل؟ الله وعليك أن تسمع وتطيع وأن توقن أن ما تحياه بصبرك عليه يضمر لك الخير عند الله حدث هذا ثبت الصحابة رحلوا إلى بني قريظ نصرهم الله بالإيمان والسباب بالأخذ بالأسباب والتوكل على خالق الأرض والسماوات ثم تحدثنا بعد ذلك عن صلح الحديبين وتوقفنا فيه عند مظلمة عارضة أكلت قلوب الموحدين لما رأوا مسلما يظلم يستباح صلح الحليبية في السنة السابعة من الهجرة بعد الخندق بسنتين بنود الصلح ومن أتاك من رجل فأعد كانت هناك معاملة سيئة وألفاظ من سهيل بن عمرو ممثل مكة تستفز الموحدين والمسلمون على مدد إلى أن وصل أبو جندل ابن سهيل بن عمر يرسف في أغلاله نجاه الله من مكة إلى المدينة فقال سهيل وهذا أول ما أقضيك عليه أول واحد أقدم أمشي مين؟ ابني سهيل بن عمرو أبو أبي جند فقال رسول الله يهبه لي لا لم نبرم الكتاب بعد؟ لا وكان رسول الله يريد أن يبرم العقد لفضيلة عظيمة للإسلام فيه وهي وضع الحرب بيننا وبينك عشر سنين يريد أن يغلق باب شر ليتفرغ لعالمية دعوته وقد كان في السنة نفسها راسل الملوك والأمراء وكان على علم ويقين بالله أن مكة ستفتح له بالله بعد شهور قلائل بدليل أن سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينة نزلت فين في عودته من صلح الحديبي يعني النصر قادم والفتح قادم هذا غيب لا يعلمه إلا الله بكى أبو جند وقال يا معشر المسلمين أتتركوني للمشركين يفتنون في ديني بعد أن نجاني الله منهم كلماته أكلت قلوب الصحابة حركت الأخوة الإيمانية في قلوبهم مسلم نجاه الله من الكفر نعيده إليه مرة ثانية ليفتنوه ليعزبوه لربما نالت الفتنة منه فارتد الصحابة في قمة الغيظ فقال رسول الله هذا المشهد أكرره لتدرك أن فرج الله قادم يا أبا جندل اصبر واحتسب إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا وأقولها لكل مظلوم يا كل مظلوم اصبر واحتسب يا كل أم ما تولدها بين يديها يا كل أب ما تولده بين يديه يا كل مسلم ما تأخوه أمام عيني يا أم من فقدت كل بنيها يا من فقد أمه أو أباه أو أخته أو أخاه أو ابنته أو ابنه اصبروا واحتسبوا من الذي يقول لكم ذلك؟ إنه رسول الله إن الله جاعل لكم ولأمثالكم فرجا ومخرج وليس هذا هو الدرس إنما أعظم من سرعة الفرج والمخرج القرينين بالعزه يأتي الفرج والمخرج بعزه بكرامة برفعة رأس مكة استطالت وظلمت من أتاك فأعيده ومن أتانا لن نعيده يفر منهم أبو بصير يأتي للبشير النذير صلى الله سلم ترسل مكة تطلبه فيرسله معهما مع رجلين أرسلوهما فإذا بأبي بصير في الطريق يقتل واحدا ويفر واحدا إلى رسول الله في الطريق أبو بصير الاثنين اللي وغدنوا كفر قال لواحد فيهم أريني سيفك السيف بتاعك ده حل أخبروا إيه النوع ده كويس عامل معك إيه زي ما يبقى واحد مع سلاح وبتقول له فرجني على السلاح بتاعك الثاني نايمود صاحي قال للصاحي وريني السلاح بتاعك وره له السلح أم علي رحمة الله الرأبته النايم صح على رأب أبو الطير جري على مين مش على مكة على رسول الله لأنه يعلم أن الأمن والأمان مع سيد ولدي عدنان صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قتل صاحبي وإنه قاتلي قتل صاحبي وإنه قاتلي فقال النبي هذا رأى زعرة فأتى أبو بصير يا رسول الله لقد أنجزت أعتك واعطيتني لهم ولكن الله نجاني منهم فقال النبي كلمة علم منها أبو بصير إن أنه سيعيده إليهم قال ويل أمه مسعر حرب لو يجد أحد الرجل ده يجب لنا مشاكل مع مكة وهي بأول اختلاف وأول نقض العهد منين؟ مننا؟ عاوزين الغلط يجي منين؟ من عالده؟ فترك رسول الله ورحل إلى مكان يسمى سيف البحر جلس هناك أبو جند العلم بمقام أبي بصير فرحل إليه كل مسلم يعلم أن رسول الله سيعيده صلى الله عليه وسلم يرحل إلى أبي بصير وأبي جند أعد سيف البحر دي فين في طريق مكة إلى الشام ومكة تحيى على رحلتي التجار. لإيلا في قريش إيلا في رحلات الشتاء والصيف طيب يكلوا منين من اللي ظلمهم وبعدهم عن أهلهم وعن حبيبهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة كل تجارة تمر لمكة ينقضوا عليها ويأخذ ما فيها فقطعوا طريق تجارة مكة فجاعت مكة واحتاجت مكة من اللي جوع مكة من اللي تسبب اللي انتو ظلمتوه لو كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قطعوا الطريق يبقى البند الجائر الذي اشترتته مكة عاد شرره على بسحى مكة يبقى سيرتد ظلم الظالم إن شاء الله في نحره انتبه لما أقول سيرتد بقدر الله ظلم الظالم وشرر ظلمه في نحر مين اللي عانى مكة أطع الطريق مكة مش عارفة التاجر مكة جاعت شوف بقى العزة شوف الكرامة فأرسلت مكة لرسول الله تقول يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحيم لله عشان القربة اللي بينا مش احنا اخوتك ولاد عمك مش احنا ايلة واحدة وبلد واحدة تستجدي عطف رسول الله تشوف البجاحة بتاع تصوير الحدابية بعد الشهور ايه اللي يجرى انشدناك الله لله والرحم عشان القربة اللي بينا دي عز المين لرسول الله ومن معه وزل المين لمكة أصحى أنشدناك الله والرحيم من أتاك فلا فلا تعيد يا رجل اللي يجيلك خده تسمو إين اسم فرج سريع أسرع للمؤمنين الصادقين الموقنين في رب العالمين وبعزة بعز أنا لم يستوقفني سرعة الفرج إنما استوقفتني العزة مين بيتحيل على مين الظالم بيتحيل على المظلوه ممكن ممكن أنا يقيني في الله يجعلني أتخيل يوما أرى الظالم القاتل سافك الدم خلف الأسوار يستجدي عطف قادم مسلم ولا عطف عليه بل سيكافأ بما هو أهله والله ليس ببعيد على الله أن ترى الظالمة المتكبرة المتجبرة يحاسب بشرع الله على جرائمه ويستجدي عطف قاض عادل مسلم بعيد على الله والله ليس ببعيد على الله فصلح حديبي والصحابة في قمة الحنق والغيز والزعل على المسلم كان حد يتخيل السرعة دي لا كان حد يتخيل العزة دي لا من الذي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دخلنا في غزوة حني نحسين عن مشهد وحيد غزوة حني بعد فتح مكة بشهرين سنة الثمانية هجري فتح النبي مكة ونصره الله على المشركين ودخل الكعبة يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق وكسر الأصنام كما توعد أبا سفيان في غزوة الخندق عاوزك تصحى الله يصلح حالك انتبه لعطاء الله لرسول الله وللموحدين معه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما أتى أبو سفيان فهجد الخندق تغيص فارسل لرسول الله رسالة استفزازية من أبي سفيان سيدي قومه إلى محمد بن عبد الله أقسم بالله والعزة وإساف ونائلة وهبل لقد أجمعنا المسير إليك لاستئصالك ومن معك ولكنك فررت لمكيدة ما كانت العرب تعرفها وإنما تعرف العرب الشفى شبا سيوفها وظلال رماحها بقوله انت هرعت المكيدة جديدة وما فعلت ذلك إلا فرقا من لقائنا انت خايف منين؟ بيستفز عقيدة المسلمين بيحلف بإيه؟ بالله والعز ونفسه الصحابة يطلعون يقولوا له إحنا مش خايفين هو استفزاز حرب إعلامية حرب نفسية اسمع فيرد عليه رسول الله بأدب مع الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من محمد بن عبد الله إلى سفيه مك فقديما غرك بالله الغرور بيفكروا بدر عملت فيها وهزنت عملت سبع رجالة فقال بعض وجيت لما قال أبو لا والتي والعزة لن نرجع حتى نرد بدرا ونقيم سلاسا وتغنين القينات وتعرف العرب بمقامنا فلا يزالون يهابوننا إلى الأبد الفشخرة جابت هزيمة ساحقة فقديما غرك بالله الغرور وأما ما ذكرت من استئصالك لنا فإن الله حائل بينك وبين ذلك أدب مع مين مش إحنا هنعمل أم المين فإن الله حائل بيننا وبين ذلك وأما إساف ونائلة وهبل واللات اللي أنت بتحلف فيهم فأذكر أنك يوما أدخل فيه مكة وأكسر الأصنام وأجعلها تحت قدمي مش حرب إعلامية دعائية كده فشخرة ووحب يتفشخر بترد عليك فشخرة لا ده اللي قاله النبي بعد ثلاث سنين حدث بيقين في رب العالمين اوى اياك أن ترد على كذب الكاذبي بكذب رد على كذبه بصدق واضح بمشهد مرئي يعيد المغيبين إلى الحق وقلت في الحرب الإعلامية دي درس إن أولادنا الذين يجيدون التعامل مع النت ومع الإعلام عليهم وظيفة كبيرة بيان الحق للناس بالمشهد المرئي ما تردش كلمة بكلمة ما تردش مقال بمقال مشهد مرئي هناك مغيبون إخوة لنا غيبهم إعلام فاق سحر السحرات نعيدهم بالهوين الإعلام بيقولك إن خلاص ما فيش حظر تجول ما فيش طوارئ يستسمرون ذلك في القتل والتشريط رد على ذلك بواقع عملي إسلامي إن خرجت لله صحح نيتك تناسى الأفراد والجماعات نية قولة لا للظالم بعدب بلا إفساد ولا تخريب ولا إراقة دم ولا إزاء أحد فإن نعلن من هنا من منبر رسول الله الذي لا يحل لجبان ولا خوار ولا مدلس أن يصعده رفضنا لإراقة الدم المسلم أيا كان ونسأل الله أن ينتقم ممن أراق دماء المسلمين أيا كانوا ونعلن رفضنا شرعا لا لقانونا لقتل جنودنا الأبرياء نعلن رفضنا لذلك فهذا لا يتوافق مع شرع الخالق نعلن رفضنا لهذا كما نعلن رفضنا لظلم الآخر وإراقته للدم ونذكره أنه يوما ما سيقف بين يدي الله ويحاسبه على الفتيل والقطمير ونذكره أن أول ما يقضى فيه بين الخالق الدماء الدماء مذكره ولقد جئتمونا فرادا لوحق لمعك وزارة ولا محافظة ولا نياشين ولا كرسي ولا رئاسة ولا وزارة ولا ثلاث سبعة ولا ثلاث خمسات ولا عشر عشرات ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم لا خولناكم وراء ظهوركم لمعك فلوس ولا جاه ولا سلطان ولا حراسة معك عملك معك عملك يحيط بك من كل جانب فاللهم أحسن عملنا وأحسن خاتمتنا يا رب نعلن رفضنا لهذا ليس هذا من دين الله ليس هذا من دين الله لا نقولها خوفاً من أحد ولا مجاملة لأحد إنما هذا ما ندين الله به هذا ما ندين الله به لن نجامل في دين الله كراهيتنا لظلم الظالم لا يوصلنا لأن نقبل ظلماً يقع عليه لا يوصلنا لهذا الحرب الإعلامي رد بأدب أخرج مكبرة مسبحة بلا إساءة أريد أن أرى مليونية التكبير المانع تخرج في مسيرة تقول الله أكبر المانع تقول سبحان الله المانع تخرج مليونية المستغفرين من لذم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجه ومن كل ضيق مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرار ويمددكم بأموال وبنين وأجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهار كمل ما لكم لا ترجون لله وقار أتمنى أن أرى مليونية المستغفرين المسبحين الراكعين الساجدين المحسنين البعيدين عن الإساءة لا تسئل أحد وزع بسمتك على الخلق هذا الجندي المغيب هذا المسلم المغيب قالوا له إنكم إرهابيون قل له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرهي بشرا في وجهك أرهي بسمتك وتبسمك في وجه أخيك صادقة تاخد سواب أرهي الله أكبر أرهي وأسمعه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله قالوا سيستسمرونها في التخريب أروا الناس الحرص على البلد وعلى مقدراتها أروا جيرانكم من غير المسلمين من النصارى عدل الإسلام وسماحته. أروا ذلك أروا المغيبين سماحة الإسلام أروا الذين قرآنهم الإعلام سماحة الإسلام هذه وظيفتكم قد تسيء بعنفك اللفظي إلى مشروعك الإسلامي فانتبه لهذا جيد ويؤلمني أن أرى المليونيات تتكاسر وفي صلاة الفجر تتراجع أين المليونيات في صلاة الفجر؟ إن كنت خرجت لله فأين أنت من الركوع والسجود لله؟ لماذا أدخل الفجر المسجد؟ فلا أرى صفا مكتملا لما؟ فين فين بتعو الظهر والعصر صادقون خرجتم لرب العالمين لا أرى ذلك بهذه الصورة لا أرى ذلك صلاة الفجر في جماعة صلاة الصبح في جماعة أولى مما تفعل أنت تعلم أنه لن ينصرك إلا الله فأين صلاة الخمس في جماعة نصف مليونية الصائمين النبي يخبر أن شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد الفريضة شهر الله المحرم. ليه ما نعملش مليونيت الصائمين مليونيت الدعاء مليونيت الساجدين مليونيت المسبحين ليه ما؟ ليه لا نوزع البشرة البشر والبسمة على الناس ليه لا نعلم الناس دينهم ونرد عليهم شبههم برفق أنت مطالب بهذا أضعاف ما كنت مطالبا به قبله شوف الحرب الإعلامية النبي مؤدب يعلمنا الأدب صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكرته من استعصالك لنا فإن الله حائل بينك وبين ذلك فإن مين؟ وحصل حصل؟ حصل نجاه الله وقال له بقى الأصنام بتاعتك أذكرك يوما أنا اللي بقول لك هيجي يوم أخش مكة وكسر الأصنام وأضعها تحت قدمي حصل بعد كم سنة؟ ثلاث سنين يبقى ما تردش على ضلطجة إعلامية بكذب لا رد بالصدق وبالحقائق لا تتزيد لا تزيف لا تغالي لا تبالغ إلزم الصدقة فإن الصدقة منجع والكذب مهلك إلزم الصدق ما تزودش جملة ما تشلش حرف ولا تزيد حرفها هذا أمر الله لك فإن الكذب يتنافى مع الإيمان في رواه الإمام مالك في موطئه بسند مرسل وصله ابن عبد البر في التمهيد سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يكون المؤمن جباناً؟ قال نعم أن يكون المؤمن بخيلاً؟ قال نعم أن يكون المؤمن كذاباً؟ قال لا لأن الكذب يتنافى مع الإيمان لأن الإيمان لغة التصديق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي؟ وما أنت بمصدق لنا في حنين بعدما نصر الله رسوله على مكة غاض ذلك حنين وهوازن وسقيف فأجمع جموعهم لقتال رسول الله عوف ابن مالك أو مالك ابن عوف مالك ابن عوف جمع جموعه واستسمر كل شيء في حرب رسول الله علم بذلك رسول الله فرحل إليهم يبدأهم قبل أن يبدأوا عدد المسلمين كان إثني عشر ألف عشر اللي فتحوا مكة وانضم لهم ألفاً من مسلمة الفاتح بقوا كام؟ اتناشر المشركون أقل الروايات خمستاشر في رواية بتقول وعشرين في رواه بتقول عشرات الآلاف وسأقول لك السر مالك بن عوف جمع النساء والأطفال صف الرجال صفا وصف النساء صفًا ولثمهن على الجمال في صحيح مسلم من حديث أنس يخبر بذلك رحلنا إلى حنين فوجدنا الآلاف المؤلف مالك بن عوف صف الرجال أخرج خلفهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم وهو يشاور دريد بن الصم كان خبيرا خريتا في الحرب لكنه كبر وعميا فبيشاوره عشان يأخذ رأيه عنده خبرة وهو بيشاوره سمع صوت الإبل وصوت البقر والغنم والأطفال ما هذا قال أردت أن أجعل خلف كل رجل حريمه وعياله وأمواله ليقاتل كل رجل عن عرض فقال له دريد راعي ضأن والله ده مش كلام قائد حربي ده أنت راعي غنم راعي ضأن والله إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه وإن كانت عليه فضحت في أهلك ومالك انت غبي ما بتفهمش إذا انتصرت من الله ينصرك لا ده كافر ما يعرفش الله ده مش تبعنا. كافر بيقوله انتصرت من الله ينصرك الله يساعدك رجل بسيفه الحريمة تعمل تصوت والإعالي عياته هيفيدوك بإيه إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيف. وإن كانت عليك فضحت حريمك تشوف الخبرة بتاعتك في أهلك ومالك فغضب مالك بن عوف وقال هذا رجل كبر وخرف وفكر في حرب إعلامية دعائية إزاي؟ نفسي حرب نفسي أقل تقدير بيقول الرجالة 15 ألف وكان زمان الرجل بيجوز اثنين وتلاتة وأربعة ودول مش مسلمين كانوا ممكن يعدوا ال ايه ما كانش في واحد معه واحدة زي المساكين بتعود الوقت كانوا رجال أجداد يعني فلك شذاة انت زمان يعني عشان ما تخافش نعرفك قلبك روائي زمان ما تاخدش في فا فلو كل واحد وراء اثنين من الحريم يبقى الخمستاشر وراهم كم ثلاثة لو كل واحد وراء ثلاثة يبقى الخمستاشر وراءهم خمسة وأربعين لو كل واحد وراء يبقى الخمستاشر ورهن ستين عشان كده سيدنا أنس قال رأينا عشرات الألاف أو ألافاً مؤلفاً طب دول نساء ولا رجالة ما نعرفش لأنه عمل إيه؟ لسه ما هن. يبقى عشان كده إيه اللي جرى؟ عاوز يفوت في عدد المسلمين ويشعرهم إن العدد كبير قوي وإن مش هتقدروا علينا وأننا منصرون منصرون تفكير برضو وكسر الأجفان للسيوف المقاتل زمان لما يكسر جفن السيف معناها إيه إنه ناوي يقاتل حتى الموت لم يفر وخطب في الناس إن محمداً لم ينتصر في معركة قط إيه إيه بص الكذب بص عكس الحقائق بتشوف ده دلوقتي تحويل الضحية إلى جاني والجاني إلى بطل قوم شايف؟ إن محمداً لم ينتصر في معركة قط أم الفين بادر أم الفين فتح مكة اللي لسه من شهر إيه إزاي يا نصاب يا ضلالي إنما لقي أغماراً لا علم لهم بالحرب فانهزموا له آه تدليس قلب للحقائق في حرب نفسية يقوي قلوب جنوده بمين بالتدليس أما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فكان يقوي قلوب جنوده بالإيمان بالله وشتان وشتان بين من قلبه معلق بالله ومن قلبه معلق بدنيا زائفة وكسر جفن سيفه وفعلوا مثله هنا مشكلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من المخابرات الإسلامية يسمى عبد الله بن أبي حضر الدلسلام قال ارحل إليهم وابق بينهم واعتني بخبرهم رحل سيدنا عبد الله وعجل في المهم فلم يأتي بالأخبار كاملة إيه إيه إيه لم يأتي إيه بالأخبار كاملة أخبره بالعدد وكان كعب بن مالك عوف بن مالك كان أضمر لرسول الله مفاجأة في مضيق الطريق في ظلمة الليل اختبأ بجنديه يمنة ويسرى وفي المضيق انتوى أن يمطر المسلمين بوابل من السهان دل أصدر في مين؟ سيدنا عبد الله ابن أبي حضرد الأسلام فرد وكلت إليه مهمة قصر فيها كادت تضيع الأمة كيف سبت الله الأمة هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفوا ونشهد أن لا إله لله وأن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فقد أضمر مالك بن عرف خطة مفاجأة لرسول الله وجيشه في مضيق ضيق ومنحدر بعد طريق واسع يتزاحم فيه المسلمون قسرا اختبأ لهم بمفاجأة غير سارة أناس في الظلام يرونهم والصحابة لا يرونهم يمطرونهم بوابل من السهام قصر عبد الله بن أبي حضرد الأسلام وعجل في مهمته فلم يأتي بالأخبار كاملة فكادت تضيع الأمة بتقصير بتقصير رجل ليه بقول الجملة دي لتعلم أنه من الممكن أن تضيع أنت الأم أنا واحد ماذا أفعل بين ملايين ومليانة؟ لو كل رجل منا قال زالي أنا فرد ماذا أفعل؟ عرفت السلبية طريقها للمسلمين وعرفت الاستهانة طريقها للموحدين ولا مرض أضر على الأمم من داء الاستهانة أعظم مرض يضيع الأمم ويزيلها الاستهانة الاستهانة لما عرفت طريقها للمسلمين سقطت الخلافة وتمزقت الأمة أشلاعا وما زالت الاستهانة الداء الخطير الذي يدب في قلوب وعقول الموحدين الاستهانة أنا مالي هعمل إيه أنا واحد قهدي أنا ممكن يفيد أيها جبل عظيم جمعه الآلاف وأعلاه الآلاف. الألف دي مكونين من إيه؟ أفراد. كل واحد شايف. طب لو كل واحد ما شالش شيلته يبنى الجبل؟ لا. إلا ما مجموع أفراد أبنائها. أفراد. أفراد. القصر. للدين ضيعت وللراية أسقط واعلم عبد الله أن كل ركعة تركتها تسببت في تأخير النص وفي تأخير الفرج وأن كل معصية قارفتها تسببت في تضييع الأمة فالزم طاعة الله واحذر معصية الله واستقم على منهج الله ولا تسل إلا عن نفسك قم بما عليك وليخلص قلبك لربك ولا تسأل عن تقصير من قصر ما تقولش فلان قصر وانا مالي لا قم بما عليك عبد الله بن أبي حضرة بالأسلام قصر جمع النبي المسلمين ورحل إلى حنين فقيل في الطريق لن نهزم اليوم عن قلة هل كان المسلمون كسرة؟ نعم لكن المشركة كان أكثر منهم المسلمون كانوا 12 ألف الكفر عشرات الألف أمه قال لك الصحابة متعودين على أن الفارق بيننا وبين العدو يبقى إيه؟ كبير قوي والعدو أضعف مضعفة من أعلى جيش من بت الرسالة إلى غزوة حنين أعلى جيش وأكبر جيش كان جيش غزوة حنين في بدر 313 في أحد 700 في الخندق كل اللي في المدينة 3000 في فتح مكة 10 ,000. في حنين 12 ,000. ولذلك انتبه لا تغرنك انك الكسرة ولا تتألم للقلة فما ذكرت الكثرة في كتاب الله إلا مزمومة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما ذكرت القلة في كتاب الله إلا ممدوحة وقليل من عبادية الشكور وقليل ماهم. جميل قيل ذلك فكانت المفاجأة التي أضمرت للمسلمين إخراجاً لهم من ذلك وإعادة لهم إلى الخالق دخل النبي في المضيق أتت السهام تفرق الأنام وكادت الأمة تهلك وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق المسلمون من هول المفاجأة في مضيق ثم سهام ثم ظلام قتل كثيرون جرح كثيرون فوقف سيد المرسلين يقول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب يا آل الشجرة يا أصحاب السامرة اي اي اي أنا النبي لا كذب أنا رسول الله صدقه، ما سياقها لي دلوقتي، أنا رسول الله أتيتكم من قبل الله الذي وعدني بالنصر هو الله فالنصر قادم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كمل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اللهم أعدنا من مآلهم يا رب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب أنا سليل قادة مكة المشهور بينكم بالصادق الأمين وعدتكم من قبل الله بالنصر ونصر الله قادم الجيش 12 ألف النبي ما بيناديش على المسلمين كلهم النبي ينادي على أصحاب بيعة الرضوان بيعة إيه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم؟ ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ها، وأثابهم فتحا قريبا في 12 ألف سبهم 17600 وبينادي على كام 1400 أصحاب باعة إيه اللي بايعوا النبي فين تحت الشجرة لما أشيع أن عثمان بن عفان بايعوه على السباع وعلى عدم الفرار وعلى القتال حتى الموت والأخير فيه مقام ليه بي على دول شوف فقه القيادة سبت الله الكل بالنبي فساق سباته للخاص فسبت الله العامة بالخاص تاني النبي يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يا أصحاب الشجرة يا آل السمرة من أصحاب الشجرة الـ 1400 اللي بيعوا بيعة الرضوان تحت شجرة صلح قديبية صح بيعوا على إيه على السبات عدم الفرار على الموت على الشهادة في سبيل الله طب اللي بيجري دلوقتي خايف من الموت صح فكأنه يقول لهم إن فر هؤلاء وأولئك فراراً من الموت فأنتم بايعتم على الموت فبمادي ألف ربعمئة من أهل باعة الرضوان بايعوا النبي العدنان على السبات من أجل نصرة دين الرحمن كأنه يقول يا بني الإنسان إن فر الكل لا يحل لكم أن تفروا يا آل السبات يا آل بيعة الرضوان يا من بايعتم على السبات إلى الموت لتلقوا الرحمن أثبتوا فسمعوا قولة رسول الله وقولة العباس فعادوا إليه مسرعين وسبتهم الله بسيد المرسلين وسبت الله الأجمعين بالخاصة من آل بيعة الرضوان عادوا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من حصباء ورماها في وجوه المشركين عشرات الآلاف وقال شاهت الوجوه فما من أحد إلا ودخلت حصباء يد محمد بن عبد الله في وجهه من الذي وصل الحصباء لأعين المشركين إنه رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويذل فيه آل الجبروت على خلقه رب ول أمورنا خيرنا ولا تول أمورنا شرارنا ول أمورنا خيرنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب إنا نسألك ألا يؤت الإسلام من قبلنا رب إنا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك رب إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك فاكتب لنا شهادة في سبيلك وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق أو رفعة راية فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب احفظ مصر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا لا تولي علينا بذنوبنا من لا ولا يرحمنا لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا انصر الإسلام وأهله، انصر الحق وأهله، أخز الباطل وحزبه، أرنا الحق حقاً ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقاً ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه، سبتنا مع ثابتين، ثبتنا مع ثابتين، اكتب لنا وفاة في رثقة المؤمنين الموحدين. اكتب لنا ثباتاً مع الثابتين وختاما بخير مع الموحدين يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فرش كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما ومالي وفلسطين أزل ظالميهم مكن لصالحيهم أزل ظالميهم مكن لصالحيهم يا رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين فعجل نقمتك من الظالمين عجل نقمتك من الظالمين عجل نقمتك من الظالمين اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحسان أجمعين وارزقهم العفاف والحسان أجمعين وارزقهم العفاف والحسان أجمعين وارزقهم العفاف والحسان أجمعين اللهم محق الدماء المسلمين اللهم محق الدماء المسلمين اللهم محق الدماء المصريين اللهم محق الدماء المصريين اللهم محق الدماء الموحدين اللهم اجعل مصر سائرة بلاد المسلمين أمنا أمانا سائر بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاءا وسائرة بلاد المسلمين اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان انتقم من الظالمين أعد الصالحين أعد الحق لأهله انصر الحق وأهله ول لأمورنا خيارنا اختر لنا يا رب دبر لنا يا رب فإن لا نحسن التدبير اللهم انتقم ممن ظلم وبغى وتجبر اللهم انتقم ممن ظلم وبغى وتجبر اللهم مهد الصالحين ووفقهم لخدمة الدين ووفقهم لخدمة الدين يا رب فرش كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم في تسجيلات الموقع الرسمي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 at